هل يكره استحاب المقود في الصلاه إذا خاف عليها؟ يعني خاف عليها ويكره برضه؟ هل لا يكره استحاب المقود في الصلاه إنما يستحب إنك تدهاني نشيلها لك ليوم القيامة نصرفها <تصفيق> على, على الأعمال الكي هل, هل يكره التحدث الى المصلي في الصلاة يعني بحيث يشغل ويضيع صلاته كم ضرورة او حاجة ماشي. مش ضرورة ولا حاجة يبقى لا تشغلوا عن صلاة البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائك فهل يصلي مع وجود هذه الصورة والإذا كانت مهانة أيضا لا تدخله الملائكة وإذا كانت صورة فوتغرافية مش عارف إيه كده أيضا تمنع دخول الملائكة الصورة الفوتغرافية فيها خلاف والأولى الاحتياط في شأنها يعني فنجعلها كالصور العادية و لكن ما تجعلهاش في قبلتك تشغلك او تبقى فيها تشبه بعبادة الاسمام او نحوها هذا واذا كانت الصورة غير محرمة فلا يمنع هذا دخول ملائكة الرحمة الملائكة هنا طبعا ملائكة مخصوصين يعني ملائكة الرحمة انما الملائكة اللي بتكتب عليك دول هيروحوا فين طيب لو ابي ظهره يألمه يق... ي... قليلا يقول ليه مهتب الهم ده فين عايزي ايه ايه ايه امتحان اه امتحان هو ده ذا كنت نجاك تستاذن سائق مستاذنش ها فين هام ماشي ومين اللي هيصحى جاي خلصت ولا لسه عملته ايه انت روحت او لم روحتش مروحتش وقالوا هن... نروح ونيجي على يعني نقعد بالمغرب والعيشة ونيجي واتا برضه ملهم وما ترى ونصبينه مجوش هون جد الوقت جمع ها مجوش مجوش عايزين حشة بقى بيها لماذا هي الحاجات دي تبدأ كده وتقلب بضرار وتقمه حاجات واحدة راتب راتب راتب تفتحهم يا ابن فتحهم خلستهم؟ لا لماذا؟ تسأل لماذا؟ الرقم كان الثانية لا يعني على المتبادر تبطل الصلاة غير جاء بكاف الخطاب في دعائه داخل الصلاة يعني ايه, إيه جاء بكاف الخطاب لغير يعني غير اللي بيخاطب ربنا يعني مش كده يخطب الناس النوم اللي بيخطب ربنا جاء بكف الخطاب يضره استغفرك واتوبه اليك مثلا يبقى يضره لا لا يضره يعني على المتبادر مش معقول ان احنا هنعملها يبقى اي هو لو انا اللي حقص بقى السؤال طبعا بحاول احطه صح فلازم يبقى دقيق وتبقى الاجابة دقيقة برضو فانا اقول تبطل الصلاة جاء بكافر الخطاب في دعائه داخل الصلاة موضوع. ها موضوع لو نعم يعني لو يخاطب غير ربنا يعني مم. كل اسئلة سهلة ايه اسئلة دي سؤالة سهلة دي مش ايه مالا بعبان ولا ايه طيب تفضل قبل الثلاثاني بتوصله كيه بتوصل البيت ياخد تاكسي على حسابك ايه عدلهم يباش واحدة مقلوبة واحدة معدلة كيه نعود نشوف الموضوع ده اللي بتقولوا عليه، ها؟ يعني هو دي شغلنا كبيرة يعني المتابع ولا في أسئلة تانية؟ تقوله عملت كذا يقولك اه تكتب صح يقولك لا تكتب غلط ايه متابع يعني، ها؟ قنون المتابعة اولا كلكم بتتابعوا ولا لا ليه ما عادش معاك ولا حد الموعيد ولا اي حاجة انت تابع مين احمد انت تتابع مين عادت معا ودي اعملت جدول المحاسبة كلكم خدتوا جدول المحاسبة مش قلت كل واحد يبقى معاه جدوى للمحاسبة و... والعطر والسواك والسبحة والحاجات دي فين السبح فين يا ابن السبح اللي جبناها سرقتوها ولا ينتع تقودها فين اديهم يا رمي هنا وزع عليهم اللي يعمل حاجة واشة تديله الخضره بتاعه بتاعته بجاي بسبحة خضره يلو قوي بتاع الزي بتاع تلو اه هو في المستطيل مالو هو دي يعني ده فاضي فاضي ايه المستطيل هات الصبح دي هنا يا ابني كل واحد انت هتعدوا عليهم ولا هم كل واحد يختار له الصبح اللي هو عايز شيء كبير قوي ده اللي يحيى والطوال دول بتعلق افرقابتك والشيء <تصفيق> بجاب السبح كبير قوي كده حيلو ديها ممكن مجموعة يسبحوا مع بعض واحد يسبح مع <تصفيق> ها؟ هاي سأكتلو فيها سوفوها ايه ايه ايه ايه اخدوها ايه اخدوها ايه واحد يمشي بالكيس وكل واحد ينقل السبحة اللي هو عاوزه مربوطة طيب ما ممكن. انت بتشد منها واحدة تمسك المنوعه كده وتشد واحدة طيب فكه، الكهر اه دي هم الأخضر والأصفر والأحاجات دي امتحان ولا السبح امتحان وسبح وكل كلمتني باي من كذا مرة وش فدى رد عليه في حاجة حصلت ما توزعوا يلا عشان نبدأ الدرس مين بيقول ايه؟ مين بيسأل على ايه؟ ها برا الموضوع سياسه ولا غير السياسه اليظل مكروها لمن يشق عليه نصب رجله اليمنى لمرض مثل الخشونة او تقدم السن اذا كان يشق عليه المشقة التي تسقط الواجب فكيف يعني نك القراه وهي تسقط الواجب كان شق عليه تسقط الكراهن ما حكم من يجيد جلسة التورق والافتراش ولا يجلس السمه في الصلاة هذا مفرط ومقصر ويقل ثوابه وقد لا تقبل صلاته إنما صلاته صحيح في بعض الأحيان يكون المسجد ضيق درجة أن يضطر بعض مصامين للاستناد على عواميد المسجد من الزحام فاهم ازاي يعني هو بيصلي يستند ليه على العوامير ايه علاقة الزحام بالاستناد ايوه مزنوق بس ما يزندش عليه ازا كان هم حشرينه فيه خلاص ما عليوش حاج هل نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التفائب؟ التسائب الهمزة على ايه على الواو ما تبع على نبره نقول ايه التسائب لما تكون على السطر نقول ايه التسائب التسائب ده من جهة النحو والصرف اما من جهة الفقه هل يقول اعوذ بالله من الشيطانة فاجيم عند التسائب هل ورد كتب الاذكار من اللي بيكتب المباحث اللي احنا عاوزينها ها شيخ لاسيمن الموارد متاكد يعني طيب يبقى محدش يقول لحد ما نلاقي ها هل كده فريد الصالحين طيب هل يقدر يتحدث استاذ قلنا بقى ده خلاص يظهروا يؤلمه قليلا فيستند على كرسي عند قيامه من السجود فاليابوز ذلك إذا كان يؤلمه قليلا يبقى ما يستندش إنما يؤلمه كثيرا وبعدين عند القيام من السجود إزاي يعني في أي موضع يعني بدل ما يستند على الأرض يستند على كرسي أو هو في النص النص بيقوم على إذا كان الألم يعني ما يبقاش قليل يعني يبقى في ألم ما يعتبر ولكن يعني ما تكرههوش في الصلاة ليبطل يبطل صلاة خالص سيبوا أباقى ما تقولوش حاجة هل المسح مرة واحدة؟ مسح الجبهة أم مسح الأرض؟ كيف تكون المراوحة مستحبة وكسرتها مكروحة؟ يعني ما يواليش ما يواليش الحركات إنما يعني يفرق بين الحركات وبعضها برجاء مراجعه الجلسات سريعا وهالجلوس والرجلين ظاهرهما اتجاه الارض يجوز يعني اذا افترش وما يقدرش يقيم رجله اليمنى ويجعل ويجعل يعني مفترش ما يقدرش او يشق عليه يبقى برضو يعفى عنه بس ما يقيم ما يعودش بينهم يعودش بين رجليه علشان ما يبقاش الجلسة المنهي عنه يقعد على واحدة افتراش عادي بس ما يقيمش القدم قال الكراهة امام باب مفتوح في الصلاة معناها انه يجوز النظر الى الامام في الصلاة نعم يجوز النظر الى الامام وان كان الافضل ان ينظر الى موضع السجود مثلا وسواء نظر او منظرش اللي قدامه هيشغله يعني يفرض بينظر لموضع السجود برضه اللي داخله واللي طالع هيشغله وفي حالة النظر الى موضع السجود هل تكره الصلاة مفتوح ايضا او غيره الظاهر انه هينشغل برضه، سواء نظر لاي حاجة برضه هينشغل باللي قدامه انهم ممكن ان يصلي الفرد على النبي صلى الله عليه وسلم في سره ولا يكتبها قال هذا يجوز يعني بيكتب حاجة يعني بيكتب ورقة فيقولها في سره ما يكتبهاش يعني كره هذا بعض العلماء وبعضهم حمل بعض المؤلفات التي لا تبدأ بالبسملة على هذا انه بيقولها في سر متن الاجرمية اللي انتم بتدرسوه في النحو كثيرا لم يسمي فيه كتابة المؤلف فقال شيخنا الشيخ محمد امين البويتي لعله ذكرها في سره او ليعلمه ان غير العلم ولو كان من العبادات لا يقدم عليه بل يقدم العلم واستعجالا للعلم للمبتدئ لانه يتوقع ان يكون متلهفا للعلم فيديل العلم على طول والان العلم افضل من الذكر المجرد العلم نفسه ذكر ولكن ذكر غالي مش غير الذكر اللي من غير علم فالعلم طبعا أثنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال فيبقى هنا ايه تعجيلا الفائدة للمبتدئ ومراعة لتلهفه لطلب العلم وليعلم أن غير العلم لا يقدم عليه ولعلله ذكرها في سره ومع ذلك برضو بعض العلماء ايه البرضه كان ينبغي انه ايه يكتبها ما جاتش على البسمله يعني ليه ده البسمله استعالة وحاجه حلوة يعني مش اه او للاختصار طبعا برضه ما ايه ما يعللش برضه ما يبررش يعني ها ولا ان انت حتى لو واحد بيكتب عنيت برضه ما يكتب كده كامله بيكتب ايه عنيت يكتب محمد ويقول له عشان كده يقول له عشان انا قلت له محمد محمد من غير صلاه <تصفيق> ليه بقى هو اي بقى ما حد بيسالوا يقول له صلاه عشان مستعجل مستعجل ليه يعني لو في حاجة مهمة عذر يعني ماشي ما فيش عذر ما اكتبش محمد كده ويسكت يعني ايه قله ذوق او رجع تذكير اخوه بسماعه شرح الزاد باب الزكاة للشيخ باجابر جادر وانا موعد لامتحان الاسبوع البعد القادم البعد كده دي فيها ورد فيها البعد القادم دي ولا بعد القادم تعريف البعد دي يعني احنا قلنا ان امتحان الاسبوع بعد القادم احنا قلنا الكلام ده ها مين اللي اهل الحكاة دي حل الله على... معاه محل... ايوه اكترحته اكترحته و... ها ها الشيخ هاني وافق؟ لازم يوافق الشيخ هاني اي حاجة عليها تعلق بالنواحي العلمية او الامتحانات لازم يختم عليها فيش اي حاجة تتنفذ من غليه بقى يحضروا يوم الحد يحضروا يوم الخميس يحضروا ايام تانية فلو كل واحد حط امتحان الواحد مش ينفع لازم يقف فيه تنسيق فاحنا هنقول مثلا الناس دي هتمتحن يوم الخميس بعد اسبوعين في الطهارة مش كده وينفعش بقى في في نفس اليوم او قبلها بيوم يمتحنوا في الزكاة مثلا فهم؟ فما ينفعشي اتفاق على اي حاجة علمية إلا بتوقيع الشيخ هاني علشان لما يغلق ألاقي حد ايه أهزاق وادر ما هزاق كنت واشت نسيك انت و... و... وقال هتجيبوله الكلام ومش نعرف ما حكم تشميل الأكمان في الصلاة وغيرها ما قلناها قبل كده بعض العلماء قال ان ده الكفت المكروه بعضهم قال لا محكم حكم الفوتوغرافي على المختار التسرور الفوتوغرافي اراه جائزا ولكن الاحتياط اولى ما لم تدعو حاجة ما اعتمش في الشنقيسي ان مذهب الجمهور عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الاول لانه دعاء ولا جزء دعاء في التشاهد الاول فما رأي فضيلتك يعني رأي فضيلة الامام الشافعي انه الكلام ده مش مضبوط وانه يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء ارتقوا انه لا صلت على النبي في التشاهد الأول أما قوله لا يجوز الدعاء في التشاهد الأول فهذا تحكم هذا تحكم هذا سؤال لقواب ما يقال لم يثبت في السنة يعني قد يقال لم يثبت الإمام الشافعي أثبته وزيره لم يثبته فاللي ياخد بالمذهب ده جائز والمذهب ده جائز يعني الحنبلة قالوا الاقتصار على التشهد فقط والشافعية قالوا يصلي على النبي يقول اللهم صلي على محمد فقط بعد التشهد صلى الله عليه وسلم هل علي يجوز أن يطرق المصلي التورق إذا كان يضيق على من بجواره في الصلاة إذا كان يضيق, يضيق على من بجواريه في الصلاة جزله ترك التورك والافتراش ما الناس بقى وتعصبهم لا افترش ولم نفسك علشان تسهل على الناس طيب كفايا نروح هناك طيب والحمد لله رب العالمين وصل الله ونبينا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين وانا في اعداده يروحه ولو تانية ما يروحهوش ماشي الحال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و انا سنذم على قرنال النور ده امتحان السؤال الخامس، الكلمة المذكورة هي المعظم ام المعظم؟ لما الخامس بيقول يستخدم نص الأهل مع المعظم من الناس عكس الآف. المعظم. توضيبين السؤال بعد الامتحان الثالث. المعظم. ولكن لما يكون في فتحة على العين ما تنفعش المعظم بقى. العين هتبقى ساكنة، المعظم. شو في فتحة؟ في فتحة، معظم في فتحة، معظم في لا، المعظم معظم ما دام في فتحة تبقى المعظم، في فتحة بقى. المعظم في فتحة على عين. آه؟ بسم الله.